بسم الله الرحمن الرحيم الشماء الطالق وما أدرى تم الطالقن المستاقب كل نفس لما عليها فاكر فالنغو الإنسان مما خلقه خلق من السماء لا جرى والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو من يجيدون كيدا وأكيد كيدا فنهل الكافرين أن